مِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا هَذَا لَمُحْيِي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 117. يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 118. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 114. ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 115. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي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 وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْكَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ